بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان شاري دنيا لشعري دنيا لداي كنتوبونا يدتا وينو او يدب وقرشونا اقرر قريب ريبن بروكسي مرتن بلايا وفوت تيداتشونا and the same Cemalaya If the領 the above there'll be bars the DJM to tell the story vaan the Initiative... There never those things never die also not that the thousands will live our membership Loved to a palace دير كارجها ان تنهار وفاسونا